وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ففيه في الأرض أربعة أشكر أربعة أشكر واعلموا أنكم غير مؤجد الله وأن الله مخزي الكافرين. وَأَذَانَهُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ مَن فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بِئْسَ الْمُشْرِكُونَ وَرَسُولُهُ بِأَن تُطِيعُوا هَؤُلَاءَ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَ بِكُم مِّنْ سُوءٍ وَبَشِّرِ الَّذِينَ تفروا إلا الذين عاهدتهم من المترفين ثم لم ينقصكم شيئا ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهر عليكم أحد ولم يظهر عليكم أحد فأتوا إليه معهدهم إلى مجدتهم إن الله يحب المتقين. بايذن فسبح الاشكال القومفاقته للمرسلين حيث وجدتمهم فاقته للمرسلين حيث وجدتمهم مصلوهم واحسنوهم وقادوا لهم كل موضع باإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ فَإِن يَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ مِّنَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ وَإِنْ تَرَكُوا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فبس تقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يوهروا عليكم لا يرصبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فقدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وطعموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين ونحصلوا الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعموا في دينكم وَطَاعَنُوا فِي دِينِكُمْ كَثِيرًا ۚ أَأَنْتُمْ كَافِرُونَ ۚ هُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ, إنهم لا أيمان لهم لعلهم إِلَّا لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُوا قَوْمًا مَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وهموا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بإخراج الرسول وهم بدروكم أول مرة وتخسونهم فالله وحق أن تخسوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينفركم عليهم وينفركم عليهم ويشفف دور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حكيمتم أن تطعفوا ولم ما يعلم الله الذي نجاهد منكم ولم يستحذ من دون الله ولا رسوله ولم يستحذ من دون الله ولا رسوله ولم مؤمن ولا إِدَاعَة والله خبير من بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدثت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعَطَمَ الصَّلاةُ وآتَى الزَّكاةَ وآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَغْسَ إلَّا اللَّهَ فَعَصَ أُولَئِكَ إِذَا يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجْعَلْتُمْ فِقَاهَةَ الْحَاجِ وعِمَاءَ وَالْمَسِدِ خَرَامٍ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله والله لا يهفر قوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, وأنفسهم أعظم درجة من عند الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا الذين آمنوا لا تستفدوا آباءكم وإخوانكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالن قد رسموها وتجارة تخشون كفاتها تخشون كفاتها ومتآكن توضونها أحب إليكم من الله ورسوله ورسوله وله في تميره فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي يوم الفاتحين يَخَادُ النَّاسَ رَبُّهُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنٍ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَئِذٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَيَوْمَئِذٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ لَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأَمْرِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رسوله وعلى وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم توب الله من بعد ذلك على من يشاء والله هو صغر رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المسرفون نجت فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خستم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين موتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم طارون وقالت اليهود عزير لذن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم وَبَأْيَهُونَ كَثِيرًا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ مَا يُفْتَقُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ مَرْدَةً مِنْ أَرْبَابٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يكفون يريدون أن يطعفئوا نور الله لأصوافهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كيها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى لمن حصل يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبال والرهبان من الأحبال والرهبان لا يأكلون أموالا مات بالباطل ويقضون عن سبيل الله والذين يكذفون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يخمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جبافهم وجنوبهم وظهورهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن ما عبّت شهورا عند الله إثناعشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله وما خلق السماوات الأربعة منها أربعة طرُم ذلك الدين القيم فَلَا تَرْضِمُهُ فِيهِمْ فُسَكُمْ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَأَصْفَرٍ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَصْفَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ فَمَن مَّن فِي الْأَرْضِ يُغَيِّرْهُ فَالْقُصُورُ وَلَظَى بِالَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحِلُّونَهُ عَامًا لِّيُواتِئُوا رِزْقًا مِّنْهُ فَمَنِ احْتَكَرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يُحِلُّونَهُ عَامًا والله لا يهدي قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استافلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما نتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ هُوَ يَسْتَبِقُ قَوْمًا غَيْرَهُ وَلاَ يَذَرُوهُ سَيَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الظَّالِمِينَ فَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ الَّذِينَ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمِنَ مِنْهُمْ ثاني اثنين إذ هما في الغار يقولون صاحبُه لا تحزن إن الله معنا فأنزلوا الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها ودعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وشفالا وجاهدوا بأموالكم وأنفتكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطلا يتبعوك ولكن بعدت عليهم السفرة وسيحلطون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يحلطون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أَخَلَّ اللَّهُ أَنْكَلِمَ أَنْتَ لَهُمْ حَتَّى تَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَلَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَافُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّصِفِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالل واليوم الآخر وارتبت قلوبهم فهم في ريدهم يتوددون ولو أرادوا الخروج لآبوا له أبته ولكن كريه الله لعاتهم ولكن كريه الله جاتهم فسببهم وفي القعود مال خائن لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبالة ما زادوكم إلا قبالا ولأوضع خلا لكم يلهونكم فسما وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد لساوا فسما من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبو لك الأمور حباج الحصوة ورموا الله يوم كارمون ومنهم من يقول ظلم ولا سفدين ألا في الشتنة سقطوا وإن نجهن ما لهم في السطوم بكثرين إن تسبك حسنة تسئهم وإن تسبك مضرة يقول قرأ خذ أمرنا من قبله تولوه فلهم قُل لَن نَّصْرِبَنَّ إِلَّا ما اللَّهَ رَبَّنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تُرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا إِذْ أَخَذَ اللَّهُ الثَّيْلَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَجْلِهِ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قل أن سقوط عن أوره الذي يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين وما منعهم أن يتقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كثروا بالله وبرسوله إلا أنهم كثروا بالله وبرسوله ولا يأتى الصلاة إلا وهم قتلة فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كاربون فلا تؤربت أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهك أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم من وما هم منكم ولكنهم قوم يسرعون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لا لو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمس الصفقات فإن أرطوا منها ربو فإن أرطوا منها ربو وإلا يعطوا منها إذا هم يسرعون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ورسوله وقالوا حفظنا الله فيؤسين الله من طبه ورسوله ورسوله, ورسوله إنا إلى الله راغمون إنما الصبقات للفتراء والمساسين والعاملين عليها, والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي وَأَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا يُؤْخْرِجُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ آمَنَ وَظَاهَرُوا الْكَافِرِينَ وَكَانُوا بِالْكِتَابِ لَكَافِرِينَ وَإِذَا جَاءُوكَ فَأَغْلَقُوا أَيْدِيَهُمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله اللَّهِ لَهُمْ يُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْهَبُوا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا وَيُرِيدُونَ أَن يُعَذِّبُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَسَتَكُونُ لَهُمْ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل تهذؤ إن الله بخير ما تحذون ولئن سألتهم لا يقولون ما إنما كننا نخوض ونلعب قل أَرِنَا اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَتَهْذُؤُونَ لا تأسروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نحو عن طائفة منكم نعذر طائفة نعذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يا مرونة بي من تيؤنها ونعني مارو فيها قبيونة أياهم نسل الله كن فيهاهم إن المناسين هم لفاسقون وعد الله المناسين والمناققات والكفار نرجفا لمخالدين فيها في حسبهم ولعهم الله ولهم عياب مقيم. الذين من قرّيكم كانوا أشد منكم قوة أكثر أموالا أولادا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتع الذين من قرّيكم بخلاقهم فاستمتع الذين من قرّيكم بخلاقهم أخذتم كالذين يصابون أولئك حرصت أعمالهم في الدنيا والآخرة فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَوُ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ وَخِينُ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَثَمُودَ قَوْمٌ إِرَاهِينَ أَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُتَفَتَّحَاتِ أَتَّخَمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ الْيَغْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكي ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكين طيبة في جنة في عدن وربوهم من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي الجاهل الكسّار والمنافقين وغلب عليهم. وَرَغِبُوا عَنْهُمْ وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَفَعَهُمْ إِلَّا أَن أَعْلَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ يتو خَيْرًا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في السرقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم تخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم تبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجادو بأموالهم وأموالهم في سبيل الله في سبيل الله و لا تانفروا في الحرم قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْكَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْخُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجْعَكَ اللَّهُ إِلَى صَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُولِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُدُوا مَا أَبَدًا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم مضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعذبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق عن قسهم وهم كافرون وإذا أنزلت وطن أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهزوا ما رسوله استأذنك أول الطول منهم وقالوا لربناك مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالح وطوع على قلوبهم فهم لا يفتحون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله أفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون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 وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَنْ قَلَرْتُمْ عَلَيْهِمْ لِتَعْرِفُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتحين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدوا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يستخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوق والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصروات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله أفوض رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أتى الله أن يتوب عليهم إن الله رفور رحيم خل من أموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن ثلاثة سكل لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإغصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَإِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ لَشَرٌّ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا تَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ, فيه الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسف بنيانه على شفاجر فينهار شفا فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليهم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقوآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لحربة ولو كانوا لحربة من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عندما وعده وعدها إياه فَرَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَوْ إَاحًا حَلِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ هَادِ قُل لَّسِيعٌ عَلِيم إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنفار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة من بعد ما كاب يزيع قلوب هريك منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاق عليهم انفسهم وضاق عليهم انفسهم وظنوا الا أن مرجع من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو السوار الرحيم يا أيها الذين آمنوا اسفقوا الله وكونوا مع الصالحين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لَعَلَّتَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ يَغِيظُونَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ الْعُدْوِ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِالْعَمَلِ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقصعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحجرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلرة واعلموا أن الله مع المتقين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 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انطرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يففظون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عندتم عزيز عليهما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين روح رحيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرس العظيم.